الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ونريد تؤد ونمكن لهم في الأرض لهم في الأرض و فإذا أخفت عليه فأخفت إنّنا <تصفيق> one oh é, é... Oh وهم لا يشعرون <تصفيق> وأصبح فؤاق وَبَحَفْهُ أَن تُؤْمِنُ مِن مُسَافِرٍ إِن خولن لیو چی and mm -hmm. mm -hmm. گویند <تصفيق> تو لا لا انا الله هبى من شيعته وهبى من فاستغافه الذي من Well. مَا هِيَ in the name Love, love, love. Mm-mm-mm-mm. <laughs> فاقرج انی لکن من ماصحیم منها One, two, three. لَسْتَ يَخْفَىٰ ثَوِيَكُم يَا حَاقِدُونَ جاء الأن وإحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي فَلَمَّا فلم فلم جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لَا تَخَفْ, تخف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ بِقُوَّتِكَ صدق الله I don't